بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات قبها فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ لِذَا بُحْتِرَ مَا فِي الْكُبُورِ وَبُصِّنَ مَا فِي الْكُبُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ